وما جعل أدعية أنكم أبناء أنتم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآباء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 wa azwajuhum mahakum wa ulu al arham baghuhum awalab baghfi kitabillahi min al muminin إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معوفا كان ذلك في الكتاب مسورا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 مثال غليظ بيأسأل الصادقين عن صدقهم، واعدل للكافرين عذابا أليما، يا أيها الذين آمنوا. نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا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 هناك بثلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول إذ قال الصائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورتون وما هي بعورة يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها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 من الله إن أراد بكم سوءًا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليًّا ولا نصيرًا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 صدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم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 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِعُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا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 فَتَعَالَيْنَا أُمَتَّعْكُنَّ وَأَتَرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِن أن الله أعد للمحسنين من كن أجر عظيمًا يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة ضعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُلْ إِنَّ كُنَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَمَّ الصَّالِحُونَ نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها لذقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 وأقمنا الصلاة وآفينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الررس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَذَكُرْ ما تُلا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا قَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَال والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين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 والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات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 أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا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 لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أم الله مفعولا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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا كل الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة والذي هو يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة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 وما ملكت يمينك مما انفقت الله عليك وبنات عمك وبنات عمك ما فيك وبنات خالك وبنات خالك وَبَنَاتِ خَالِدٍ فِكَّلاثِهَا جَاءْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَمَرَأَةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَدَعَلِمَنَّ مَا فَرَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي أزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تُرْجِيمًا من تَشَاءُ مِنْهُنَّ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 لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدن بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا أنا لكم إلى طعام من غيرنا غيرنا إلىه ولكن إذا دعיתم فادخلوا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فتشروا ولا مستئسين لحديث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 من وراء إجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن و أو أَوْ فإن الله كان بكل شيء عَلِيمًا لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أِخْوَانِهِنَّ ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا النساء إيمانه والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي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 سيقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهم ذلك أدنى أي يعرفنا فلا يثين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَا إِلمَ يَنْتَهِي الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَ إنك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقوا أخذوا قتيلاً تقتل سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْنَ مِنْ قَبْلِ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 ولا نصير يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطحنا الله وأطحنا الرسول وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آكهم ضعفين من العذاب والعنهم لعما كبيرا يا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبراءهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا ايها الذين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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ